يا ربي خدائي وخير دويه خمه ما مناني خيا رحمه زورك يا يا رب العالمين خداي اخر خير ما بخجل آية بيش مرغله جبه برجوبه بن او اويب كبتواني برجوبيه تشاكتل <تصفيق> برجوبيه كنشتوانن او عذريان هي ان شاء الله تعالى آية درسه باراك وقرآن قران بخوينين اجر مندوبين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. خواجر ذا فرمة مدح أو كساندك عزكري خواي دكان القرآن دخوياً ببيه وبدانشنا وبراكشانوش. كاتبراكشانوش دروستا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بي عمر صل الله عليه وسلم به. مشي وازى شيء ذكرى خواي ذكردو وعبادة خواي جوراي ذكر. دروستا إن شاء الله. آي كسيك بروابع عمرشارك عتراب حبكات. آي تباعي إمام بكات. بيقومان كشويت أبي براكم. إمام شرك عددك هرهم إلى دوابك ودرسته إن شاء الله وكخلاف الشيء خلافة اجتهادية خلافة نية لبين سنة بدعاء خلافة اجتهادية وأوشك من قناعات بيتي درسته إن شاء الله هرشند ليعظرك عاتي زيادة البيت كيستعلم كدكر هر درسته صلاة الليل مثنى مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة في عمر عليه الله عليه وسلم فرموا يتي شو نواجه دوركعة دوركعتا كلو دو ترسيبان جبيانبو يركعتك كلو تدوركعة دوركعة بوتابي كيبوي كلا مكة ذكري السنة بدعنية كده شيء تبي أخواني سيبت كابو عمرشوي كاري خراب